فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون قال بعض أهل العلم إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة وهو رواية العوفي عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله نقله عنهم ابن كثير وغيره وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن فقوله عن هذه القرية كانت آمنة مطمئنة قال نظيره عن أهل مكة كقوله من نمكن لهم حرما امنا الآية وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم الآية وقوله وآمنهم من خوف وقوله ومن دخله كان آمنا وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الآية وقوله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قال نظيره عن أهل مكة أيضا كقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء وقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزام ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه عليهم بأن أطعمهم من جوع وقوله في دعوة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية وقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الآية وقوله فكفرت بانعم الله ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات كثيرة كقوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وقد قدمنا طرفا من ذلك في الكلام على قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية وقوله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقع نظيره قطعا لأهل مكة لما لجوا في الكفر والعناد ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء حتى اكلوا الجيف والعلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه وأصابهم الخوف الشديد بعد الامن وذلك الخوف من جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثه وسراياه وهذا الجوع والخوف أشار لهم القرآن على بعض التفسيرات فقد فسر ابن مسعود آية الدخان بما يدل على ذلك قال البخاري في صحيحه باب فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين فارتقب فانتظر حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام يغشى الناس هذا عذاب أليم حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى اكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يعني يوم بدر باب قوله تعالى رب نكشف عنا العذاب إن مؤمنون حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروه قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميعه من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع قالوا رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله جل ذكره انا منتقمون انتهى بلفظه من صحيح البخاري وفي تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة ما يدل دلالة واضحة ان ما أذيقت هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع أذيقه أهل مكة حتى أكل العظام وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع وهذا التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع لما تقرر في علم الحديث من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق وكما هو معروف عند أهل العلم وقد قدمنا ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من اشراط الساعة ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين الدخان الذي مضى والدخان المستقبل جمعا بين الأدلة وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أولى وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ونستكمل حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته